انا الصادق في موتي حي انا الصادق في قلبي الضي انا يا صاحبي ميت حي أنا سبت لكم الدنيا عشان الغي أنا حبيتك أيوا صح لكن مش جي أنا مرتاح في جندي لي أنا هنا حي أنا صاحبي حبيت الرصاص الحي رصاصه قالت لي في دماغي فشفت الضي انا اللي جيت عشان انادوا جهادا الحي انا اللي اديت وما اخدتش كراسي وشي عشان الشي باليسمين يا صاحبي زي زي البسة والطابعة بتمح الضي انا يا صاحبي يا ميت انا هنا حي تعالوا قولي ميداني جهادي حي تعال يا صحب خد تاري ودار الزين دا كل الشهادة زي الورد ملهم زين حبيبي اوعى تنساني وتنسى حي حبيبي اوعى تنساني وتنسى حي انا رويت بشرياني مداني ري انا يا صاحبي اوعى دم ميت انا يا صاحبي مش ميت انا هنا حي تعال وخش جنبيناك عشان تحيا بقتلك حي تعال وخش جنبيناك تنور للي بعدك ضوي وتبقى مصر بالشهدار صون الهير واري وضي الحيل زي الريد ضد الغي عمر الدم يبقى مي انا الصادق في موتي حي انا مرتاح في قنديجي انا هنا حي